وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا آمانا على الطين فجعلني صرحا فأوقدوا لي آمانا على الطين فجعلني صرحا لعلني أطمع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين